لأن المضمضة والاستنثار ما يكونش بمجرد إفاظة الماء وأرجو أن تحفظوا هذا جيدا بفهم إخواني إذن الصفة التي ذكرناها الصحيح أنها ليست واجبة ودليلها ما ثبت في البخاري من حديث عمران بن حسين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فأرشده إلى تعميم جسده بالماء ولم يفصل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 و وأن يحثو المسلم ثلاث حسيات ويعمم جسده ويفيض على جسده الماء إفاضة شرط قلنا باش يصلب هذا كل الغسل لابد أن يمضمض وأن يستنسر ويستنشق هذا خاصة إذا كان الإنسان مستعجلا أو كان زمن البرد بحيث لا يستطيع أن يبقى طويلا في الغسل تبقى مسألة أخرى أيضا لابد أن نتكلم عنها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 وموجبات الغسل اعظم موجب للغسل ونذكر هذا ثم سيأتينا تفصيل اخر من موجبات الغسل اعظم موجب للغسل هو حصول الجنابة حصول الجنابة من الاحتلام وهو ان يرى المسلم شيئا في منامه تتحرك معه نفسه فيخرج منه شيء فهناك احكام اربعة او ثلاثة احكام تتعلق بهذه المسألة إذا استيقظ المسلم ووجد بللا ولم يذكر احتلاما يعني قلتش ماخو مش فاش باللي نام فهذا يجب عليه الغسل واضحة إخواني إذا وجد المسلم أو المسلمة بللا ولم يذكر احتلاما في نومه فإنه يجب عليه الغسل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 أي إذا مكس الختان الختان ولم ينزل فقال يكفيه, فقال يكفيه الوضوء أو قال توضأ أو يكفيك أن تتوضأ وتغسل ذكرك وهذا أيضا ثابت عن علي الزبيض بن العوام وطلحة بن عبيد الله لكن ثبت رجوع هؤلاء جميعا إلى مذهب هؤلاء الثلاثة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 على أن الغثل لا يجب لا يجب بمجرد تماس الختان مع الختان وإنما يجب أو تماث الجسم مع الجسم أو العضو مع العضو بل لا بد أن يمثل ختان الختان وحتى يمثل ختان الختان يجب أن تدخل الحشفة حشفة الذكر كلها في فرج المرأة وأعتذر على هذا إن الله لا يستحي من الحق إن هذا علم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 حين ذاك يجب الغسل اما مجرد التمث السطحي فلا يجب غسلا فلا يجب غسلا ومثاث الختام الختام يوجب في الشريعة احكاما كثيرة اول هذه الاحكام هو الغسل فاذا مثل الختان الختان ولو لم يكن هناك انزال للماء فان الغسل يجب ويتعين من الأحكام المتعلقة بمثل الختان مع الختان أنه يوجب الحد حد الزنا يجب بأن يمثل الختان الختان أما مجرد التماث الصفحي فلا يوجب حده وهذا فيه دليل يا إخوان انتبهوا على وجوب الشديد والعظيم جدا في هذا الباب وأن لا يقذف المسلم أخاه وأن لا يقذف المسلم مسلمة بالزنا إلا بعد أن يتحقق هذا لأن معنى الزنا هو التقاء الختان مع الختان وشرط الحد أن يرى أربعة عدول هذا الفعل أي التقاء الختام مع الختام في وقت واحد ولا يخبر أحد أحدا ما شيء واحد يخبر وحدهم بعد يجوا فيه ربعا يقولوا لا بد أن يروا جميعا فإن شهد ثلاثة ولم يأتوا بالرابع جلد الإمام الثلاثة جلد حد المفتر ثمانين جلده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 من امرأة ورجل وتحقق التقاء الختان مع الختان فلا يجوز له أن يخبر به النفس لأنه من هتك ستري المسلمين فلو رأى أربعة كلهم في وقت واحد رفع ذلك إلى السلطان ووجب على السلطان بعد أن يبلغه الخبر أن يحد هؤلاء الزنات حد الزنا فإن كان الزاني او الزانيين بكرين جلدهما مئة جلدة أمام الناس وغربهم سنة وإن كانوا محصنين والإحصان بماذا يقع يحصل بأن يمث الختان الختان وهذه من الأحكام التي تتعلق بمث الختان الختان إذن قلنا يجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق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 سألت ثم أجابت مباشرة قالت مثلك مثل الفروج الفروج معروف عندكم فروج هو صغير صغير الدجاج الذكر صغير الدجاج الذكر إذا سمعت بيك تتصيح يحاول أن يصيح مثله أو قالوا إن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان لم يبلغ الحلم بعده فكان يسألوا عن هذه المسائل وهو لم يدركها بعد فقالت له مثل كمثل الفروج يسمع الديك تتصيح فيصيح ثم بيّنت له الحكم وقالت رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان فقد وجد الغسل على كل حال أنا أستدرك مسألة مهمة نفسي أن أتكلم عنها متعلقة بالغسل ونرجع مباشرة إلى موضوعنا وهي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 هذا الحديث فيه اشارة الى ان المرأة اذا كان شعرها كثيفا لذمها ان تجمعه وان تدلكه لكن ان كان للمرأة ظفائر وكانت هذه الظفائر محكمة جدا يعني كانت المرأة عندها ظفائر وهذه الظفائر مشدودة مليح بحيث تمنعوا اصابع اليد من وصول من الوصول الى البشرة الى بشرة الرأس وخاصة اذا كانت المرأة حائضا يعني اذا ارادت ان تغتسل أن غسل الحيض وكان شعرها مجتمعا بقوة بحيث يمنع دخول الاصابع في اطل البشرة بشرة الرأس وجب عليها ان تنقذ شعر رأسها وان تدلكه بقوة وبشدة لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أسماء بنت شكل وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن وكانت تكنى أو تلقى بخطيبة النساء أنها سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيظ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها السدراء هو يعني شيء يشبه الغاثول يعني كما نقوله احنا عنا شنفوان باللغة التعنى فقال تأخذ ماءها وتدرتها فتطهر يعني وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها حتى يبلغ شؤون رأسها على هذا قال بعض اهل العلم منهم الامام احمد وصحح هذا المذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ومذهب ايضا لابن حزم الظاهري ان المرأة الحائظ في غسل الحيظ ان كان عندها ظفائر وجب ان تحلها لكن الصحيف والله اعلم انها لا يلزمها حل ظفائرها الا ان كانت محكمة جدا تمنع وصول اليد او الاصابع الى بشرة الرأس اما ان أم كان إدخال أو إيصال الماء إلى بشرة الرأس فلا تنقض شعر رأسها لأن غسل الحيذي كغسل الجنابة ودليل حديث أم سلمة أن مرأة قالت يا رسول الله إن مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك وهذا تليل صريح على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها وإن كانت حائظاً إلا أن تكون الضفائر مشدودة بقوة في هذه الحالة سواء كان غسل حقظ او كان غسل جنابة وجب على المرأة أن تنقض شعرها إن كان مشدوداً ومنع وصول الماء إلى بشرة الرأس قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سائل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 دل عليها الحديث الفلاني الفلاني لكن أشكل علي مثلا ورود حديث آخر فكيف نحمله أو أنه أشكل علي فتوى بعض أهل العلم بأن هذا الحديث مثلا المنسوق وأنا أدين الله تعالى به فماذا, فماذا ترى في هذا أما أن يسأل المسلم عن مسألة يعرفها لقصد التذلف والتقرب أو لقصد اختبار العالم او الشيخ او لقصد ان يقال بان فلانا كثير المطالعه فان هذا ينافي الاخلاق وينافي الادب لهذا سال ابو موسى رضي الله عنه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وبينا بين يدي هذا السؤال ان هذا مما لا ينبغي ان يسال عنه او ان ان يسال عنه المسلم مثلك وانت امراه لكن لولا ماسيس الحاجة اليه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 في نزول الماء لا يشترط أو ليس شرطا في وجوب الغسل بل بمجرد مغيب الحشفة فإنه يجيب يجب الغسل وفي هذا الأثر عن أبي موسى الأشعر فوائد جليلة جميلة يحسن أن أذكرها في هذا الأثر السؤال عن العلم إذا جهله فيه سؤال السائل عن العلم إذا جاهله او علمه واحتاج الى زيادة بيان فيه سؤال السائر عن العلم اذا جهله او علمه واحتاج الى زيادة ايضاح وبيان فيه ايضا من الفوائد تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه وهذا يأخذ من قول ابي موسى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 فيه أن الحياء المطلوب فيما كان موافقا للشرع للعاده فيه ان الحياء المطلوب ما كان موافقا للشرع للعاده سيده الاخيره فيه أن الغسل يجب بايجاب الحشف بايلاج في الفرج وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه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 أن الغسل لا يجب إلا من نزول الماء لكن هذا الحديث نسخ ومن من شهد بنسخه أيضا أبي الذي ذكرنا حديثه عن عثمان زيد عفوا زيد بن فابت الذي ح... ذكرنا حديثه عن عثمان في فتوى عثمان بأنه يلزمه الوضوء وغصن الزكر لكن هذا الأثر يبين بأن إنما الماء من الماء منسوق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 فإن لم يجد المسلم بللا وذكر احتلاما فلغسل عليه أما إن وجد بللا ولم يذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل ومن موجباته أيضا الغسل التقاء الختان مع الختان وهذا سواء أنزل أو لم ينزل وهذه مسألة مجمع عليها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 وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظى واغف ذكرك ثم نم وهذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله وتعالى مذهبان هذه المسألة فيها للإمام مالك رحمه الله وتعالى مذهبان أحد المذهبين القول بالوجوب أي وجوب الوضوء لمن أصابته جنابه قبل أن ينام او يطعم وهذا القول منسوب إليه في المجموعة وبه قال ابن حبيب ووفقه أهل الظاهر عليه القول الثاني لإمام مالك الاستحباب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 أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عيشاه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وهذا الحديث فيه صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب فيبقى الحكم إذن على أن من أتى أهله وأصاب جنابة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 يجب عليه الغسل لماذا سن له وشرع له أن يتوضى قبل أن ينام ذكر أهل العلم يعني عللا مستنبطة وليست منصوصة اول هذه العلل قالوا إنما يراد من أجله التخفيف من الحدث يعني وعلى حدث أكبر فيخفف الجنب من هذا الحدث فيتوضى حتى يخفف من حدة الحدث قالوا ليخففه لتخفيف الحدث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 الصحيح أن الحائث لا يشرع لها أن تتوضأ لماذا؟ لأنه لم يرد النص في هذا فإن توضأت بأجل خوفها على أن ربما تدركها المنية وهي على غير طهارة فلا حرج كما قال بعض أهلي العلم وقالوا العلة الثالثة قالوا إنما شرع الوضوء للجنب قبل أن ينام لينشط إلى الغسل كان المسلم إذا أصاب جنابه ثم قام ليتوضأ وش يقول يقول أن الرحمن السلام المباشر أحب فيغتسل من حينه فينشط للقيام إلى صلاة الفجر أما انتهى ون فربما قام متأخرا فيترك الصلاة اليادة قالوا إنما شرع الوضوء للجنب حتى ينشط للغسل هذه علة جيدة اعاده الجنب للصلاه أو اعاده الجنب الصلاه وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه نكتفي اليوم بهذا هذه الابواب ونجيب على الاسئله الوارده لان بعض اخواننا شويه زعفو علينا قال لك ما راكش تقدر الاسئله بزاف ورانا نسال وانت لا تجيب وانا في الحقيقه نتهرب من أخ احمد اين هو اين الاخ احمد كاين بزاف احمد ها هو هذه هي المشكله اللي قلنا لازم انسان يقول احمد فلان ولا ابو فلان ولا هذه الوقعه تاعك برك دير في خفت يشوفوك خفت يشوفوك علاش عاد قال لنا انا, أنا رامي قال رأيت أحداً من طلبة العلم إخواننا من الذين يحضرون الحلقات في هذا المسجد يأتي للمسجد متأخر المسجد مريء فوق الناس فيتخطى رقاب الناس فيأتي إلى مكان في الأمام قرب سارية من سواب المسجد فيحول الصندوق الذي توضع فيه المنطاحس ويجلس مكانه هو كأنه يملك هذا المكان فهذا سبب من أسباب الذي يجعل الناس ينظرون من المسجد الناس العوام نحن ننصح لا نسكت ولا نكن ولكن إذا كانت الموتيحة من الشيخ أفضل نعم والله احنا نقول تخطي الرقاب واعتذروا لإخوان الذين يتخطون الرقاب فأتكلم عن من خرج للوضوء ورجعه فإنما أتكلم عن من يأتون متأخرين من سوء الأدب أن يتخطوا رقاب الناس من سوء الأدب أن يتخطوا رقابة الناس رأينا بعض أهل العلم الكبار كانوا لا يسمحون بهذا يعني إذا جاء واحد متأخر يلزمونه أن يجلس في آخر المجلس وهذا من الأدب أرجو من إخواني أن يلتزموا به جزاهم الله خير عروفي أين هو أحسن الله إليك أيها يسأل عن اسم أمثال ودعاء أمثال ودعاء الأمثال هي الغنائن والله ما أدري هذا هالل... جدنا واحد الموجة لأسماء هذه الخطرة أمثال ودعاء وسجدة وآية و... ومشعر فما نرجس وسندس وهلما جرمي والله نرى أن هذه الأسماء في الحقيقة يعني فيها يعني نوع تذكية والأسماء التي فيها تذكية مكروهة مكروه التسمية بها وصيف الدين وإسلام وغيرها من الأسماء يعني فالواجب على المسلم أن يتخير لأبنائه من الأسماء المعروفة العربية التي تسمى بها الصالحون أو أسماء الأنبياء أو الأسماء التي تبدأ بعبد يعني يكون هذا الولد أو هذا هذه البنت من عباب الله جل وعلا فالمسلم لا بد أن يتخيار الأسماء والأسف الشديد يعني أنا أعتذر لإخوة والأخوات الموجودين أولا لرهم يستمعوا أن الأسماء وكل إلى النساء فصار النساء يتسنن في مثل هذه الأسماء حتى خرجنا عن المألوف وعن المشروع فصار النساء يسميوا آنا و... و... ونانا وما يشعر بنانا فالله المستعام يعني بد أن نرجع إلى الأزماء المعروفة ولا تستحي أيها الأخ من أو الأخت من تسمية ابنتك بعائشة وخديجة وصفية ومريم وآسيا وهؤلاء وفاطمة هؤلاء نساء نساء يعني من أصلح النساء في تاريخ البشرية فالانتساب إليهم بالإسم يحدو هذه هؤلاء الأبنات أو الأولاد والبنات إلى الانتساب إليهم حقيقة فإذا سميت ابنتك عائشة وكبرت وذكرت لها سيرة عائشة أم المؤمنين أو سميتها فاطمة وذكرت لها سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يحفزها لأمن تتأثر بها أما إن سميتها بفيرود ونرجس وما أدري من الأثماء هذه التي كفرت في مثل هذه الأيام وسجدة وآية ودعاء وأنفال ولينا وأثماء كثيرة المهم نسأل عنها أنا لا أتجاثر على القول بأنه لا يجوز لكن يعني في مثل هذه الأثماء شيء من التذكية نرجو من إخواننا أن يجتنبوا هذا من شعر تاجر تعوش أمين شين را نديرو في فوركون اللي في كامبيو ما نعرف قال لي نبه الاخوه والاخوات الى مساله اصحاب الودان المسجد هذه مشكله احنا كنلقينا لاكراش هنا قدامنا نخلقوا لهاد الاخوات لاكراش نقول لهم شدو نسدو لهم ولادهم يجيو يستفادو كثير من النساء يعني جزاهم الله خيرا يحرصنا على على تعلم الإسلام تعلم العلم لكن ما عندهمش يديروا ولادهم لهذا احنا نرفق بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على النساء بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الصلاة واشتد بكاء الطفل على أمه كان عليه الصلاة من رحمته عليه الصلاة والسلام كان من رحمته أنه يتجوز ويخطف في الصلاة رحمة بهذه الأم بوليدها فلا ينبغي أن نعنفه إنما هو بكائخ مولغنا لحت حاجة لكن لا يعني نريد من أخواتنا أن يعني يلتزم يعني شيئاً من الاهتمام لأنه بلغنا أن بعض الأخوات تجيب ولدها ودخلهم يدوروا كأنهم في, في, في حديقة تعلعب لا الأم يلتزم أن تجمع أولادك أمامك وأن تحسيهم على الصمت أو على الجلوس في أدب. لا حرج إن شاء الله تعالى أن تأتي النساء بأولادهم لكن بشرط إذا كانت المرأة عندها يعني أولى يعني من أبنائها من هو يعني كما نقوله نحن باللغة التعنى يعني سمحوا لي قبيح بزار تقعد معها فدار وتسمع الدروس الأشريط أحسن لها لأنها ستشوش على المستمعين أخ عبد العزيز يقول هل لو تكلمت على هذه المنابل الإثمنتية الثابتة التي قد عمت بها البلواء السنة يا في المنبر أن يكون من أعواد السنة في المنبر أن يكون من أعواد وما يكونش كما هذا مبني وقد حصل الجواب عبد الهادي أين هو عبد الهادي طيب قل ما حكم من توفي ابنه وهو لم يتجاوز ثلاثة أشهر في بطن أمه ودفنه في حديقة, ودفنه في حديقة منزله بعد سقوطه من بطن أمه علما أن القبل تم حارفه عن القبر بيسير فهل هذا الدفن صحيح او يجب إخراجه ودفنه من جديد في اتجاه آخر نقول يعني القبلة ما هو الشرق في الدفن دفنه إلى غير القبلة فالدفن صحيح لكن ينبغي أن أقول هذا السقط ليس نفسا منفوسة فإنما هو قطعة لحم وإنما هو قطعة لحم فإن رأى أن يدفنه في أي مكان جاد أما لو كان نفسا منفوسة نفخت فيها الروح فينبغي دفنه مع المسلمين في مقابرهم هذا الأخ أبو آنس إبراهيم أين هو؟ قال لقد قلت إن الزنات إذا كانوا غير محصنين زانهين إذا كان غير محصنين إجلدا لا يجلد الرجل أما المرأة يغرب الرجل أما المرأة لا تغرب هذا محل اتفاق بين أهل العلم المرأة لا ينبغي أن تغرب مونير أبو عبد الرحمن أين هو يقول يجوز لشخص واحد أن يشهد منفردا على الزنا نعم يجوز إذا كان زوجا بشر أن يلاعن زوجته إذا رأى الرجل امرأته في موضع ريبة فإنه يشهد وتقبل شهادته وحده بشرط الملاعنة ويفرق بعد الملاعنة إن اعترفت رجمت لأنها محصنة إن لم تعترف لأن في الأول يشهد هو بأنه رأى زوجته تفعل هذا ويصف الفعل بالضبط للقاضي ثم يشهد أربع شهادة أشهد بالله العظيم أنني رأيت كذا كذا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين ثم إن اعترفت هي رجمت فإن أرادت أن يدرأ عنها العذاب ولا ترجم تشهد إيا أيضا أربع شهادة بالله أنها لم تفعل هذا والخامفة تقول غضب الله يحل علي غضب الله إن كنت من الكاذبين ثم ماذا يفعل القاضي يفرق القاضي بينهما إلى الأذب لا يمكن أن يجتمعا مرة أخرى ما يدور غير رايه هو وما يدور في رايها هي فيفرق بينهما ابدا هذه الحالة الوحيدة وتلاحظون انها الشهادة مقرونة باربع يعني باربع شهادات اما سائر المسلمين ان لم يكن زوجا فاشترطوا للشهادة أن يكون ان يكونوا اربعة يرونه في وقت واحد ابو ايوب اين هو اين ابو ايوب غير موجود قال هل يجب الوضوء لمثل المصحف لا يجب وإنما يسن ويشرع بل يشرع لكل ذكر إذا أراد الإنسان أن يذكر الله تعالى شرع له أن يتوضع حتى لو أراد أن يرد السلام شرع له أن يتوضع إذا ما كاش متوضي في فيه يخطط يدوه فيه زوج يسمي الله ويمسح وجهه يبتهي يقول له وعليكم السلام ورحمة الله كنت بلا يقول مهبول بكة مشكيلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حيث كان عليه الصلاة والسلام يبول في, في حديث أبي الجهين بن الحارق بن السمة في صحيح مسلم وغيره فألقى عليه السلام أبو الجهين فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طفره وهذا فيه دليل على مشروعية التطهر لكل ذكر مطلقة أبو معاذ هذا جالس في ساحة المسجد يقول إنما الماء من الماء هل نستطيع أن نحمله على النوم إذا مس الختان ولم ينزل وجب الغسل محمول على اليقظة أفيدونها نعم يعني إنما الماء من الماء إذا كان عن احتلام أما في ما يتعلق بقرب الرجل فلا بد من يعني لابد من إما أن ينزل عن شهوة وإما أن لا ينزل لكن إذا دائمت الختان الختان يجب الغصل فلا نقول إذن على حديث إنما الماء من الماء أنه منسوخ مطلقا نقول منسوخ في هذا الحكم وهو أن مسى الختان من الختام يوجب الغسل ولا يتمسك بحديث إنما الماء من الماء لكن يبقى حديث إنما الماء من الماء يدل على شق آخر وهو الاختلان فإن رأى الرجل الماء أو المرأة رأت الماء بعد الاختلان فإنه يجب عليهم الغسل وإن لم يروا الماء لم يجب عليهم الغسل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتغولي